fa amma men ıttiya kitabahu biyeminih fayquluhā umuqrau kitabiyya. İni znan tu ani mulaqin في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية